ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نُعَاسًا يَغْشَى طَائِفَةً مِنْكُمْ أَلَمْ نَزِلْ عَلَيْكُمْ نَزْلًا مِن بَعْدِ الغم قطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يَقُولُونَ هَلْ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ يَقُولُونَ هَلْ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ قُلْ إِنَّ, الأمر كله لله قل إن الأمر كله لله يخفون فَسِهَمَّ مَا لَا يَبْدُونَ لَكَ يَقُولُ لك فَسِهَمَّ مَا لَا يَبْدُونَ لَكَ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَا قُل لَّوْ كُنتُم فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ قُل لَّوْ كُنتُم فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْ وَتَلَ الله مَا فِي صُدُورِكُم وَلومَح حِصَمَاافِي قُلورِكُمْ وَلذِتَلممَا فيِي صُدُوركُم وَلمَ إِصمافِي